سنسمع يا أئمتنا الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإيمان والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون, إن العيون, العيون بليل حب لا تنام دواؤه وعطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمة ننقر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له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 حلم الله سبحانه وتعالى لأنه جل جلاله لو لم يحلم على عبده لأخذه عند أول معصية وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فهنا يتجلى حلم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجل كما يعجل أحدنا حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة ارتكب ذنبا ولذلك حلم الله سبحانه وتعالى عليه ونأخذ معنى الحلم من عدة آيات منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم فمعنى الآية أنك لو قلت لو سئلت نوالا سئلت عطاءا ولم يكن معك هذا العطاء فقلت قولا معروفا فهذا خير لك عند الله عز وجل وعند الناس من أن تقدم المعروف ثم تمن به ليه؟ لأن الأيام دول هذا الذي يمن يمن بشيء موهوب بشيء وهب له كما قال سبحانه وتعالى وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين فيه يعني سيسأل كل إنسان عن هذا المال من أين كسبه وفيما أنفقه كما هو في الحديث المشهور عندكم إن شاء الله تعالى فهذا المال الذي وهبنا الله عز وجل إياه وفضل بعضنا على بعض في هذا المال لأجل أن يبتلينا فيما آتانا فهذا المال الذي فضلك الله سبحانه وتعالى به وحرم منه آخر جعل الآخر يأتيك ليسألك نوالا أو عطاء فقال الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا والله غني يعني كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره يقول ابن آدم مالي مالي يتفاضل الناس في الدنيا باشياء من أهمها المال حتى أن كثيرا من الناس يزن غيره بالمال على قدر ما معك من المال يكون لك وزن وهذا العمر من يعني الموازين المختلة عند البشر لما يفتقر هذا الإنسان ولا يكون عنده مواهب ذاتية يحصل له حالة اكتئاب يفقد الثقة في نفسه للنيدي رمز الدنيا كما قال القائل الدنيا إذا أقبلت بلت وإذا أدبرت برت وإذا أينعت نعت وكم من مالك رفعت له علامات فلما علامات إذا أدبرت برت تهرك صاحبها ليه؟ لأنه إذا أقبلت عليه الدنيا خلعوا عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أصلا فإذا أدبرت عنه الدنيا لا يسأل عنه سائل والذي يعرف هذه الحقيقة أصحاب المناصب الكبيرة الذين عزلوا أو انتهت مدة رئاستهم هؤلاء يشعرون بحسرة كبيرة جدا لأنه كان يعني المكتب حطت بواب على المكتب لي من كثرة الطالبين له وكثرة المتصلين به ولا يكاد يماء لا يكاد يفتر ساعة من ليل أو نهار إلا في مواعيد وفي مكالمات ويسعد تلبيه فضيلة المشعارف إيه هو الكلام ده يخلعون عليه كما قل من صفات الكمال ما ليس فيه فإذا عزل أو استقال أو انتهت مدة ولايته يرى نفسه وحيدا فريدا ينظر أحيانا إلى الهاتف هل الهاتف ذا الذي كان لا يكف عن الرنين أين ذهب رنينه احصلوا نوع من الاكتئاب ونوع من الحزن الدفين ويعلم الدنيا على حقيقتها أن هي الدنيا كلها مصالح وأن كل الذين كانوا يرتادون إلى مكتبه ويكلمونه ويبتسمون في وجهه ويجلبون إليه الهدايا والكلام ذا هذا كله كان لأجل قضاء مصالحهم وليس لأجل أنه محترف. فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة من النعم فلا تحجبها قال الله سبحانه وتعالى عبدي في الحديث القدسي عبدي أنفق أمفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح ينشق فجر إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم اللهم أعط ممسكا تلف وأعط منفقا خلف الذي يعطي الله عز وجل يخلف عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذي يمسك ما أعطاه إياه ولا يعطيه للناس في باب المواساة والحاجة كقرض ونحوه أن الله غني عن عطاء هذا وأصل الغنى ألا تحتاج إلى أحد وده هذا ليس كلام هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض العرض الشيء المملوك ليس الغنى يكون عندك متاجر يكون عندك مصانع يكون عندك أراضي ها؟ ليس هذا هو الغنى إنما الغنى غنى النفس يبقى إذن نفهم من هذا الحديث أنك فقير محتاجة إلى درهم لو عندك مليارات واحتاجت إلى مئة جنيه عشان تكمل الشيك ولا تكمل البضاعة أو الكلام ذا فأنت فقير إذا الفقر هو الحاجة طالما إنك أنت محتاج فأنت فقير ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس إن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي المحمود الغني الحقيقي هو غين الله سبحانه وتعالى أما كل عبد ففقير إما هو مفتقر إلى ربه وإما مفتقر إلى غيره من الخلق إذن أنت فقير محتجت إلى درهم عشان تشوف اللفتة الجميلة في الحديث آه... الذي فيه أن فاطمة رضي الله عنها مجلت يدها من الرحى وعلي بن أبي طالب والحديث ذا يعني من حديث علي عند أحمد وغيره وأفصح حين من طريق آخر من, من, من حديث آخر يعني أن علي بن أبي طالب قال لقد سنوت حتى يعني مريض صدره سنوت كاسم الثانية اللي هي الناقة التي يستقى عليها الماء كان بيحمل الماء من البئر والكلام ده ويشيل على كتافه ويحط على الناقة ويوصل والكلام ده حتى تعب صدره وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا تعمل بالراحة حتى مجلة يد يدها المجل اللي هو لما تعرف الجلد ينتفخ من أثار العمل الشاق ويبقى كده له قبة القبة دي مليانة ميا ده معنى المجل فمجلة يدها فعلم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعبد وسبايا من البحرين فالمهم قال لفاطمة اذهبي إلى أبيك قد مجلت يدك وقد سنوت نستعين بخادم أي خادم كده يخدمنا في حياتنا وكده ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاها قال ماذا تريدين يا ابنتي أو لماذا جئتي؟ قالت جئت لأسلم عليك واستحيت أن تذكر حاجتها فلما رجعت إلى علي رضي الله عنه قالت استحيت أن أطلب شيئا فذهب علي مع فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سنوت وفاطمة مجلت يدها فأعطنا خادما فقال والله لا أعطيكما وأدعو أهل الصفة لشيء لهم بل أبيع هؤلاء ووأنفق أثمنها عليهم انصرف علي وفاطمة رضي الله عنهما وبالليل النبي صلى الله عليه مطرق عليهما الباب ودخل فقال ألا أدلك وفي اللفظ الآخر وهو يخاطب فاطمة لما ذهبت إليه قال ألا أدلك على خير من خادم إذا أويت إلى فراجك تسبحين الله ثلاثا وثلاثين وتحمديه ثلاثا وثلاثين وتكبريه أربعا وثلاثين فذلك خير لك من خادم طيب من الحقائق المعروفة أن فاطمة رضي الله عنها كانت جزءا من النبي عليه الصلاة والسلام كانت بضعة منه حتى قال يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها وكانت أحب الناس إليه طيب كان من الممكن أن يعطيها خادما يكفيها مؤنة العمل ولكنه أرشدها إلى ما هو أفضل من ذلك ألا وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبير وتكبير طب إيه النكتة فيها يعني؟ النكتة فيها أن الذكر هو أعلى المراتب وأن العبد إذا انشغل عن الذكر إذا انشغل عن حاجته بالذكر أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي السائلين و.. وعندنا مما يدل على هذا حديث دعاء الكرب حديث علي بن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات وأرضي وما بينهما رب العرش الكريم ده دعاء الكرب واحد ورطة يوم ورطة يقول هذا الدعاء طب ده مش دعاء هذا ثناء ثناء على الله سبحانه وتعالى فانشغل العبد عن حاجته برغم أنه مكروب يعني مش مش رجل يطلب غناوة يعني كده يعني يدعو من جملة الدعاء والنسان بيدعو بأدعية كثيرة لا ده مضطر للدعاء ومكروب ووائع في ورطة ويحتاج إلى رفعها فانشغل عن ورطته بالثناء على ربه سبحانه وتعالى فهذا يعطيه أفضل ما يعطي السائلين وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث قيل له يا أبا محمد هذا ثناء وليس دعاء فقال له ألم تسمع إلى عبد الله بن جدعان لما مدح أمية بن أبي الصلب فقال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياء كإن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني يقول له بلغ من حيائك أنك لا تعطي أحدا فرصة ليسألك بل بمجرد أن ينظر إلى سحنة وجهه يعرف ماذا يريد فلا يحوجه إلى إراقة ماء وجهه فيقول أنا أريد قرضا أو أنا أريد إحسانا أو أنا أريد شفاعة لا بلغ من حيائه أنه لا يحوج الطرف السائل أن يقول أريد كذا بل يعطيه من غير سؤال قال سفيان بن عين فهذا المخلوق فكيف بالله عز وجل فإذا انشغلت بالثناء على الله سبحانه وتعالى عن حاجتك والله يعلم حاجتك ويعلم ماذا تريد أعطاك أفضل مما يعطي سائل الحاجة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللحديث بقية إن شاء الله إن جمعنا الله مرة أخرى بكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته الا تحتاج الى